بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن قلق الإنسان علمه البيان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 والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجامل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 رج مِنْهُ مَللُ اللُغَُ المَررج فَبِأَ آلَائَِب بِكماتُ كَذّبَ وَلَهُ الجَوَالِمُن شَآاتُ فيِي البَحرِكَ الأأَلَ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 سنفرغ لكم أيها الزقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء الأرض فانفذون لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من مال ونحاس لا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آيِ آلاء ربكُما تكذبان فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ ولا جَانّ فَبِأَيِّ آلاء ربكُ 117. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِثِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ 118. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هذه جهنمان التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان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 أي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خرش بطائنها من استبرق وجن الجمتين دان فبأي آلاء وَمَا تَكذِبَانِ فِيهِنَّ نَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ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 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن ربكما تكذبان مدهان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا من فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل وغمام فبأي آلاء خَيْرَاتٌ حِسَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يتكئين على رصف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام